و ف ض ي ل ه الدكتور ي ح م د راتب النابلسي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 والأرض فرشناها, والارض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله, ففروا إلى الله لكم منه نذير مبين وَلَا موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ي ل ا م ُِ ي ن ه كذلك م ا أ ت ع ه ا ل ذ ي ن من ا ب ل ه م من ر س و ل إ ل ا ق ا ل و ا ساحر أو م ج ن ن و و أ ت الاسلاميه ص و ا به ب هم قوم ط غ و ن ف ت عنهم فما موسوعه ا ل ن و ا ب ل س إ ل ا ل ي ع ب د و ن م الاسلاميه